وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وَأَحْسَنَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس الثاني من الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر عليهم السلام وخلاصة الدرس الأول أن الخضر عليه السلام نبي على رأي جماهير العلماء واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري أي أنه مأمور من قبل الله تبارك وتعالى بما يفعل قالوا وهذا لا يكون إلا لنبي قال الإمام العلم أبو الحسين ابن المنادي رحمه الله تعالى إثبات أن الخضر نبي اول عقده تحل من الزندقة أي بإثباتنا أن الخضر عليه السلام نبي هذه أول عقده تحل من حبل الزندقة الطويل لأن الزنادقه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يقولون إن الخضر ولي وينشد منشدهم في ذلك قائلا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي أي أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة والرسالة فالذي يصفونه بأنه ولي هو أعلى عندهم من النبي ومن الرسول نقام النبوة في برزخ فويق الرسول أي فوقه بقليل ودون الولي إذن على حسب ترتيبهم الولي ثم النبي ثم الرسول ولو عكسوها لكان اولى الرسول ثم النبي ثم الولي فاثبات أن الخضر عليه السلام نبي أول عقدة تحل من الزندقة ثم المسألة الأخرى وهي من نصيب خطبة اليوم هل الخضر عليه السلام حي أم مات والذي يجرني إلى هذا البحث وأنني أثبته بكل ممكن أن كثيرا من الجهال الخارجين على الشريعة أو الذين تعلقوا منها بحبل واهن يشبه قيص العنكبوت يزعم احدهم انه قابل الخضر فيقول اوصاني الخضر وافتاني الخضر وارشدني الخضر ويقسم انه راى الخضر وانه كلمه ويحتج ببعض إطلاقات لبعض علمائنا كابن الصلاح والنووي وغيرهما ان الخضر حي وان كثيرا من العارفين رأوه وسلموه كفاحا بغير ترجمان وأقوى ما تعلقوا به في هذا المجال ما رواه الصبراني وغيره بتند ضعيف فيه مجاهيل كما قال ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لاصحابه هلا أمبيكم بالخضر كان رجل من بني اسرائيل مر على الخضر فسأله شيئا لوجه الله فقال له الخضر إن الله قادر أن يعطيك كذا وكذا ما عندي شيء فقال فألتك بالله أن تعطيني شيئا فقال ما عندي من شيء أعطيته ولكني أستحي أن تسالني بالله شيئا وأرده خذني فبعني في السوق واطبط ثمني وأنفقه قال وكيف أخذه يا عبد الله وأنت كذا وكذا قال إنك سألتني بمن لا يرد خذني فبعني فاخذه فباعه باربعمائه درهم فاشتراه هذا الرجل وراه شيخا كبيرا ثانيا لا يصلح للعمل فقال له الفضل يوما كلفني بشيء قال اني اشفق عليك وقد رايتك شيخا كبيرا ثانيا أن اكلفك بما لا تطيق قال بل كلفني وهو لا يدري أنه الكبر قال فانكل هذه الحجارة وكانت حجارة عظيمة ويسنا أذهب إلى السوق فهذه الحجارة ما كان يحملها أقل من ستة نصر وذهب الرجل إلى السوق ورجع فلم يجد حجرا واحدا فتعجب وقال شققنا عليك أيها الشيخ قال لم, لم تكلف كثيرا قالت إني على سفر أخلفني في أهلي حسنى قال له ألا كلفتني بشيء قال إنك شيخ كبير وأخشى أن أشبت عليه قال لا بل كلفني قال اضرب لي اللبن يضرب طوب يعني حتى أبني, دار حتى أبني داري وذهب الرجل ورجع فوجده ورد الطوب وبنى البيت وهياه فاول ما راه تعجب وقال سالتك بالله من انت قال بهذا دخلت العبوديه اي انه صار عبدا لمثل هذا الرجل لانه سئل بالله فلم يقدر ان يرد هذا الرجل فباعه قال وانت تسالني بالله ايضا قال فألتك بالله من تكون قال أنا الخضر قال نبي الله قال نعم قال له أخيرك بين أن تكون حرا وبين أن تكون في ضيافتي قال بل دعني فأعتقه هذا من أمس ما يحتجون به وكما قدمت أنه ضعيف فإذا كان أقوى ما عندهم ضعيف فما بالك بالذي بعده لا شك أنه شر منه ثم لو فرضنا أنه صحيح ما وجه الدلاله على على القضية المتنازع فيها نحن الآن بصدد إثبات هل الخضر حي أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا هذا هو البحث فأين في هذه القصة على طولها من الدلالة ما يثبت هذا البحث والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كان في بني إسرائيل نحن نعلم أن القدر صاحب موسى عليه السلام وكلاهما كان في بني إسرائيل إذا لو صحت هذه القصة لم يكن فيها متعلق بالوضع المتنازع عليه إذا ما هي حجتهم حكايات ورؤى أن أحد الصالحين قال رايت الخضر وكلمني الخضر وحدثني الخضر وأفتاني الخضر ليس عندهم أكثر من هذا أما كل الأحاديث التي يحتجون بها فأجمع علماء الحديث وهم أهل الفصل في هذا الباب أن كلها أحاديث مكذوبه موضوعة مفترات على النبي صلى الله عليه وسلم وأوردها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وشدد الكثير على واضعيها ليس في يديهم شيء من القول الصحيح في المسألة أنه مات ما الدليل على أنه مات إننا نهتم بهذه المسألة لا نقاتل فواحين الهواء بإثبات أن الخضر مات فان من وراء اثبات موت الخضر انقاذ لعشرات المئات بل الالوف من المغفلين الذين ياخذون دينهم من هؤلاء الشياطين الذين يتمثلون بصوره الانسي فياخذون منهم الفتوى إذا لماذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام إذا كنت تأخذ فتوات من الخضر ما وضع النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لك لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة كما رواه أحمد في مسنده من حديث جابر قال ما هذا يا عمر قال ورقة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود صفحة من التوراة يقرأها عمر فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال امتهوقون انتم أنتم يا ابن الخصاب أم لقد جئتكم بها بيضاء ناصعه والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي يتبعون الخضر هذا لو سلمنا أنه موجود لو سلمنا أنه حي كيف يتبع وكيف تؤخذ منه الفتوى وموسى عليه السلام بإجماع الخل ادل من الخضر لا شك في ذلك ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ايتبع أي الخضر المسكوك في حياته بل المقطوع بأنه مات إن في إثبات أن الخضر مات حل لعقدة الزندقة الأخرى التي يعيث عليها ألوف المغفلين إن الخضر مات لا شك في ذلك والدليل على ذلك أربعة أشياء القرآن والسنة وإجماع المحققين والمعقول أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن ميت فهم الخالدون ما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن كتبنا عليك الموت مع جلالتك وقربك منا والصفائنا لك وأن تسيد ولد آدم ولا فخ وأن تأول من يهز حلق الجنة وأن تأول من تنشط عنه الأرض وأن تأول من يدخل الجنة من النبيين بل من الخلف وأن تأول شافع ومشفع أفإن فهم ولم تتوافر لهم هذه الصفات فهم الخالدون نحن نسأل الخضر بشر أم جني لا يشك أحد أنه بشر فإن كان من البشر شملته عموم الآية لا سك في ذلك عند جميع العلماء وما جعلنا لبشر إن كان من البشر شملته الآية وما جعلنا لبشر من قبلك القل أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ولفظة كل عند العلماء تفيد العموم كل نفس ذائقة الموت ولم يخرج عن هذا العموم أحد إلا إبليس يعني في الدنيا إلا إبليس وعيسى عليه السلام بدلالة النص الخاص بكل منهما ولو أخذنا الآية على جميع أفرادها وجميع زمانها يبقى الكل ثان هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني أيضا من الكتاب المنزل وإذ أخذ الله ميتاقا النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قالوا أقررتم وأقررتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الخضر نبي وإذ أخذنا ميثاقا النبيين فلا شك أن الخضر داخل في الجملة لا نعلم في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ضعفا منجبر أن الخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه وجاهد معه فأين كان أين كان وقد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء الذين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم أنبياء أخذ عليهم الميثاق أنه إذا ظهر هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم أن يأتوه وأن يعذروه وأن ينصروه فإن كان الخضر حيا فأين كان أليس هذا من الطعن في الخضر وأنه قال فميثاق الله عز وجل ولم يجئ لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام أليس القول ببقائه من باب الطعن فيه بلى هذا من الكتاب وله احتج ابن الجوزي رحمه الله على أن الخضر مات الدليل الثاني السنة المنز... المطهرة وبها احتج الإمام البخاري رحمه الله على موت الخضر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد روى قد روا أصحاب الصحاح هذا الحديث من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم وكلها موجودة في صحيح مسلم وبعضها في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بشهر واحد وهذا وقع في رواية جابر هذا التحديد وقع في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهر واحد أرأيتكم ليلتكم هذه ليس على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم بعد مئة عام <تصفيق> يقول عليه الصلاة والسلام بدءا من هذه الليلة جميع الموجودين على الكرة الأرضية بعد مئة عام لا يكون أحد منهم حي هذا هو معنى الحديث وفي اللفظ الآخر ما من نفس منفوسه تمر عليها مئة عام وهي على, وهي على ظهر الأرض حية يومئذ الخضر يعيش على الأرض العجيب أن الذين ردوا هذا الحديث قالوا إن الخضر يعيش في البحر فلذلك الحديث لا يشمله. وهذا من المضحك المبكي الموجع هل معك دليل أنه في البحر ولما لم تقول أنه في السماء أليس من المضحك أن ترد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا الباطل الذي لا يعجز عنه أحد كل إنسان يستطيع أن يبطل دلالة القرآن الكريم والسنة المنزلة بمثل هذه الاقوال نحن نأتيكم بأدلة ناصعة كالشمس في رابعة النهار ونؤصل أدلتنا ونسندها ونصححها فهلا أبرزتم لنا دليلا واحدا ارتقيتم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأدلة التي نأتي بها ما عندهم شيء قالوا هو في البحر لو أن الحديث قال في البحر لقالوا في الأرض لو أن الحديث قال في البحر والأرض لقالوا في السماء وهو لابد ان يأتوا بجهه ليست موجودة في الحديث استدل به الإمام البخاري على أن الخضر لو سلمنا جدلا أنه كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فبدلالة هذا الحديث هو ميت لا محاله بعد مئة عام يستحيل أن يكون موجودا بعد مئة عام فالذين يقولون بعد المئه الأولى رأينا الخضر وسمعنا الخضر وكلمنا الخضر كذبا إن المحققين كالإمام مسلم وغيره استدلوا بهذا الحديث على انقطاع الصحبه بعد مئة عام إيه معنى هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث سنة عشر فإذا اعتبرت أنه بعد مئة عام من هذه المقالة لا يوجد أحد ممن يعيش على ظهر الأرض يبقى نقطع أن الصحابة جميعا سيكونون قد ماتوا، قالها سنة عشر وكان آخر صحابي مات كما قال مسلم هو أبو الطفيل عامر بن واسلة مات سنة مائة وعشر آخر الصحابي مات مات سنة مائة وعشر وهذا فصيط للحديث أنه لا يوجد أحد بعد مئة عام من هذه المقالة مئة وعشر مات أبو الطفيل عامر ابن واسلة لذلك ادعى جماعة بعد ذلك الصحبة بعد سنة مئة وعشر يقول أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فيبادر أهل العلم إلى تكذيبه يقولون لست صحابيا ولم تره لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوتة تمر عليها مئة عام وهي على ظهر الأرض حية حية يومئذ مئة وعس ما أبو الصفية آخر صحابي وهو يصدق الحديث فلو سلمنا جدلا أن الخضر حي فهو بعد سنة مئة وعشر يستحيل أن يكون حيا هذا دليل من السنة دليل آخر لو كان الخضر موجودا في غزوه بدر لما اجاهر النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه وقد راى اصحابه بعاثا اذله يقتسمون التمرات وحاله تضري عليهم ظاهره مشردون ثم انهم سيقابلون من عتاة قريش الذين خرجوا لأجل الحرب وهؤلاء ما خرجوا لأجل الحرب ما عندهم استعداد نظر إليهم ورسى لحالهم وقال اللهم نصرك الذي وعدت اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وقد اتفق العلماء أن عده من كان موجوداً من الصحابة يوم بدر ثلاثمائة وثلاث عشرة رجلاً وثلاث عشر رجلاً معروفون بأسمائهم الذين يطلق عليهم العلماء البدريون وهم غره في جبين الإسلام والمسلمين حكبوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار احد شهد بدرا والحديبيه وان حافظ بن ابي بلكعه كان يخطو على غلامه ويضربه فذهب الغلام يسكيه الى النبي عليه الصلاه والسلام وكان حاصد ممن شهد بدرا فقال غلام حاصد للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله لا يدخلن حاصب للنار أي بقشواته علي فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب لقد شهد بدرا هؤلاء البدريون الذين ينسب إليهم ينسب لهذه هذه الغزوة المباركة من شهدها فيقال ابو مسعود البدري ولا يقال فلان الاحودي ولا الخندقي ولا التبوكي ولا الرضواني ما ينسب احد الى غزوه خط الا الى بدر لجلالها وشرفها لذلك حصر العلماء من كان فيها فايت كان الخضر حيا اتى ممن يعبدون الله ام لا لا شك انه ممن يعبدون الله فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابه لا تعبد في الأرض فلا يستثني خضرا ولا غيره فهذا دليل دلالة قاسعة أن الخضر غير موجود هذا من السنة أما من إجماع العلماء المحققين فقد قال الإمام أحمد بن حنبل ما القى هذا بين الناس إلا الشيطان وكذا قال الامام ابو اسحاق الحربي صاحب الغريب وغيره وكذا قال ابو الحسين بن المنادي والامام البخاري وابن الجوزي وابن كثير وابن تيميه وكذا قال الامام الحافظ بن حجر في اخرين يقول المقام بذكرهم هؤلاء اجمعوا وأنا لذلك قلت اجماع المحققين ولم أقل إجماع الأمة حتى لا يقول قائل النووي رحمه الله يقول أنه حي إجماع العلماء المحققين أن الخضر مات أما المعقول فنعرف له إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاشتراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 الوجه الأول أنهم أي الذين ادعوا أنه حي زعموا أنه من ولد آدم للطلب أي أنه من صلب آدم